قصتنا قصة أحزان في بيت تسكنه الأحزان قصتنا يا سادة هي قصة إنسان ليس بمثله إنسان فمن قتله يفقد معايير الإنسان قصتنا بلا أدنى شك هي قصة أسد والقاتل يلبس ثوب الإسلام وفي الداخل شيطان قصتنا يا سادة هي قصة أجمل زهر في أجمل بستان هي قصة زهرة وإن دابلت تبقى رائحة في الوجدان هي قصة حسن زاقوت ذلك القائد الصنديد المقدام هي قصة لا تنسى تبقى خالدة في الحسبان ان قالك بان من قال بانك قد مت فقد اخطا فالجسد قد غاب فقد سمل عنوان فالجسد قد رحل والصوره في قلم الفنان يا حسن الكتاب. يا من تعرف ساحات الوغة. وتعرف مخيمات غزة. تعرف اجار البريك. وتعرف الوديان. من قتلك يا حسن. قد ملع العار جعبته. والإنسان وحتى الشيطان لكن لم تزل الأيام بيننا وما زلنا نكتب في العنوان ما زلنا نكتب تاريخك تاريخك يا رفيقي على أوراق الزيتون فالخزي لكم والبقاء للشجعان البقاء لنا لكتائب الأقصى والموت حتما للعميل وللمندس وللجبان لقد سمعت حسن بالأمس ينشد أحضب الألحان ويقول يا أمي يا أمي أوصيك بالصبر فلا تبكي يا أمي يا أمي أوصيك بالصبر فلا تبكي فأنا باق ما دام المرج يضرب سواحل غزة والشبقان إني أراكم يا أمي إني أراكم أرى ابني أحمد في حضن جدي. يحمل صورة أبيه التي لن تغيب عن الأشفال إني أرى أمي وأرى أختي وأبي وابني والأقلام تكتب أعذب الألحال حالي. كفى يا أبي كفى أرجوكم كفى لا تبكوا علي فإني أسكن في قصر الرحمن فلتفرحوا فلتفرح يا أبي فلتفرح يا ابني فلتفرح يا زوجتي سأعود قريبا سأعود إلى أبي قريبا إلى أمي سأعود إلى أحمد سأعود إلى بندقيتي سأعود إلى رفاقي ساعوا إلى كتائب شهداء الأقصى ساعوا أوصيكم أوصيكم أن لا تخزنوا علي فإن أراك يا أبي وأنت تحمل أحمد بين يدي وأدعو لكم في كل ركوع وفي كل سجود في كل صلاة في كل قيام وقوع ساعود قريبا يا ابني ساعود قريبا يا ابي, سأعود قريبا, يا أبي. سأعود قريبا يا رفاقي ساعود لا تبكو علي وصيكي يا امي بالصبر وصيكي يا امي بالصبر أصيك يا أمي بالصبر, أصيك يا أمي بالصبر اوصيك يا حبيبي الصبر لا تبكي يا عيني لا بالصبر يا فلا تبكي بالصبر يا رفاق يا رفاق بالصبر فلا تبكي يا أسيك يا بدوقيتي أسيك بالصبر فلا تبكي فانا أعيت مني يا يا شوقي تطلع لي ما لكنا يا شوقي ما لكنا واللي ضحى الدماء دفنا حيدين Amin.